ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحفظ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّا قَدِنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْهَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ما لدي افيد القيا في جنن ما كل كفار عنيدا من ما علم الخير معتدي مريد الذي جعل مع الله اله اخر الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرنه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وان لك اختفوا لدي وقد قدمت اليكم بالوعد لا يبدل القول لدي وما انا بظلام اللابد يوم يقول لجحنم هل انت لات وتقول هل من مزيد وأثنف في الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيد ندخلوها بسلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ